صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويوم يحشرهم جميعا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 وكذلك والي بعض الظالمين بعض بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل الم ياتكم رسل من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 من من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْفَاسِقُونَ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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وجعلوا لله مما درا من الحرث والانعام نصيبا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ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 وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ أُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ نَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ نَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَا أَنْ عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلو أولادهم سفهم بغير علم وحرموا وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ